عزمت على الروح الولاء هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة اتبت الله بالراحة للحرم عزمت على الروح الولاء هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله براحه على محمد تعره الولا خل الدمع الساحه يوم ريت النفس متروحه صخال الناس في بوحه بيح المكنون حلم أن قربك أكبر أرباحة يا رب لمع عبدك من الخجل ساحة الحرم بدمع وعتلا نوحة تايه بصحرة ولقاحة للحرم عزمت على الوله الولا هل الدمع ساحة يمريت النفس مجروحة يتبهت الله بالروحة <تصفيق> للحرم عزمت على الولع هل الدمع ساحة يوم غرت النفس متروحة اتبعت الله أضرحة الحرب عزمت عرافة الولع هل الدمع ساحة يوم غرت النفس متروحة اتبعت الله